ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 Yudillu bi kathiiran wa yahdi bi kathiiran wa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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Summa jumi tukum summa jumi kum summa ila ihi turja ruun Huala vii kala kala kumma fil augu ii jami ja summa ila. أَمَانِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم